قال رحمه الله التمريح ذكر الأوجه التي رد بها شيخه الإمام فخر الإسلام محمد بن أحمد أبو بكر على أبي حنيفة في زعمه أنه يجوز للمسلم أن ينكح الأمة المشركه بعد اتفاقهم على جواز نكاح المسلم من الحر المشركة حصل الخلاف بينهم في الأمل المشركه هل يجوز للمسلم أن ينكحها فأبو حنيفة يرى جواز ذلك فرد عليه هذا محمد أحمد أبو بكر من ثلاثة أوجه أخذناها فيما تقدم ومنها أن المخايره التي زعمها أبو حنيفة بين المطلع انها أنها ممنوعة هذا غير صحيح بل هي جائز نوعا وشرعا ودكرنا عندنا وكذلك رد عليه من قوله ولعبد المؤمن خير من خير من عبد مشرك فلما لم يجز نكاح العبد المشرك بالمؤمنه كان الائتلاف جزء من اهل المسلمين المشركه ان العبد المؤمن خير من عبد المشرك فلما لم يجز نكاح العبد المشرك بالمؤمنه وابو حنيفه يقر بهذا كذلك أيضا يلزمه أن يقول بعدم جواز نكاح المسلم للمشركة لأن الآياتين سيقة مساقا واحدا والوجه الثالث أن الأمر ليس المقصود بها الأمر الذي الرقيقة المملوكة وإنه المقصود بها الآدمية وهذا اختاره القرطبي رحمه الله وأن قوله ولأمة مؤمنة خير من مشركة المقصود به ولا آدمية مؤمنه خير من آدمية مشركة ولذلك سلمقصود الرقيقة حتى يقال في المقابل أما مشركة أما مؤمنة أما مشركة فلما قال الله سبحانه وتعالى اما مؤمنة وأما مشركة معنى أن تدل على حراس فقال ما هو مقصود بالأمة هنا هو ما يفهم منه الأمة المعلومة التي هي الرقيقة لا وإنما المقصود الحرة المقصود الحرة والمقصود بها الآدمية، فعلى هذا لا دليل. تكون آدمية مؤمنة وآدمية مشرقة. آدمية مشرقة الكتابية يجوز نكاحها، والآدمية المشرقة غير الكتابية لا يجوز نكاحها. فهذا قلاصت ما تقدم معنا. معنا شو كان يرد هذا الثالث يقول ما هذا يرد خلافه. أما أما المقصود بالعمل أما. <تصفيق> فقال المصنف التنقيح كل كافر بالحقيقة مشرك نعم كل كافر بالحقيقة مشرك إن كان مراد بالاتحاد هنا من حيث الاجتماع في الكفر إن أراد بالاتحاد هنا من حيث الاجتماع بالكفر فنعم فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر فيتحدان في الاجتماع في الكفر وإلا من أنواع الكفر ما نسى بشرك فكفر الجحود وكفر الإعراب وكفر النفاق وكفر الإذاء وكفر الاستخمار وكفر الشك هذا ما هو الشرك لكن لعل مراد المصنف رحمه الله من حيث الاجتماع في الكفر وكل كافر مشرب وكل مشرك كافر وهم يجتمعون في الكفر بالله جل وعلا وإلا عند التحقيق والتفصيل فهذا غير صحيح كل كافر مشرك و كل مشرك كافر نعم كل مشرك كافر نعم اما كل كافر مشرك لا قد يكفر بغير الشرك قد يكفر بغير الشرك بالله سبحانه وتعالى تعالى يقطع الصلاه هذا كافر او يكفر بالسف يسف الله سبحانه وتعالى أو او يكفر بالنفاق يكفر بالنفاق ما عنده تنديد بس منافق ما يشرك ما عنده تنديد ولكن لكنه منافق وهكذا قد يكفر أيضا كذلك في الإعراب فقوله كل كافر مشرك أي من حيث الاجتماع والاتحاد في الكفر فهذا كافر وهذا كافر المشرك كافر والكافر كذلك أيضا يجتمع معه الكفر وإن كان الكافر قد لا يكون مشركا فهذا التفريق عنده هو المشهور بين الكفر وبين الشرك ولكن ان قصد الامام هذا الذي اشرنا اليه فنعم هو في الاخير يقول فلفظ الكفر يجمعهم فكأنه يقصد هذا بقول كل كافر بالحقيقه مشرك باعتبار ان لفظ الكفر يجمع الاثنين يجمع هذا وهذا وإلا عند التحقيق وعند التمييز بين هذين الشيئين فليس كل كافر مشرك وانما كل مشرك كافر كل مشرك كافر شرك اكبر كل مشرك شرك اكبر كافر بالله جل وعلا فقد يفرق بينهما فيخص الشرك بقصد الاوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله فيكون الكفر هنا اعم الكفر اعم فقد يفرق بينهما فيخص الشرك بقصد الاوثان وغيرها من التنديد مع الاعتراف بالله جل وعلا يكون مشركا فقط مشركا ويعترب بالله لكن مشرك معه مندد معه قد يكون ما يوم بالله من أصله ما هو مثلا مشرك يعني يعبد الله يعبد غير الله يعبد الله يعبد غير الله قد يكون أقبح من هذا ملحد بالله سبحانه وتعالى ما هو يعبد الله يعبد غيره الملحد أعظم والعارب لا كفرا من هذا المشرك الذي هو يندد يعبد الله يعبد غيره وهذا تدمب عظيم لكن الملحد أعظم منه الملحد اعظم من ذلك فنعم فهذا هو المعلوم عندهم التفريق وهذا الذي عليه علماء نجد التفريق بين الكفر وبين الشرك فلا يقال كل كافر مشرك وإنما يقال كل مشرك كافر لأن الكافر قد يكفر بغير الشرك بالله قد يكفر بغير الشرك بالله من أنواع الكفر الكفر ليس محصورا في الشرك بالله قد يكفر بالنفاق العقدي وقد يكفر أيضا كذلك النبي الجحود وقد قد يكفر بالاعراق قد يكفر بالايباء والاستكبار هذا كله من النوع الكفر ولكن الامام أراد من حيث ان لفظ الكفر يجمعهم يجمع هذا وهذا، كلهم يجتمعون بلفظ الكفر وكل كافر واستكسار قال رحمه الله كل كافر بالحقيقة مشرف ولذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره لتاح اليهودية والنصرانية وقال إي شرك أعظم من من يقول عيسى هو الله أو ولد الله أو ولده تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فإن حملنا النظة عن الحقيقة فهو عام خصصته آية سورة النساء عندنا عندكم ايه سوره النساء هم؟ كلكم من نسمع خاصه وحده هاي المائده كيف يكون ايه سوره النساء خصصته ايه المائده والمحصنات من الذين اوتم كتاب من قبلكم هذه خصصت اللفظ العام ولا تنجح المشركات حتى يؤمنوا ولا هم المؤمنه فإن الذي خص هذا اللفظ العام ولا تنكح المشركات هذا اللفظ العام خصصته آية المائدة لا أي آية النساء عجيب تتفق النسخ على هذا الذي يظهر الله علم خصصته آية المائدة آية سورة المائدة والمفصنات من الذين أوثوا كتابا من قبلكم أي حل لكم مثل المؤمنات أما انه آية سورة بنسان ما في من هذا ما من هذا يعني عجيب تطبق يعني نسخ من يشوف الجهاز زيش فيه إذا في رسطة أخرى ومما هذا ما يتأت قال فإن حلمنا اللفظ عن الحقيقة فهو عام ولا تنكح المشركات عام فجميع المشركات يدخلنا في عدم نكاحهن والمنع من نكاحهن كلهن يدخلن فاذا حملنا نطفه عن حقيقه فهو عام خصصته ايه سوره المائده والمحصنات من النذيل هم كتاب من قبلكم هذا النط مخصص هذا العام مخصص فيخرج من المنع نساء اهل الكتاب من اليهود والنصارى قال فإن حملنا اللفظ عن الحقيقة فهو عام خصصته آية سورة النساء الصواب والله أعلم آية سورة المائدة ولم تنسخه ويكون من باب التخصيص لا من باب النسخ ولم تنسخه وإن حملناه على العرف فالعرف إنما ينطلق, ينطلق فالعرف إنما ينطلق فيه لفظ المشرك على من ليس له كتاب من المجوس والوثنيين من العرب فإن حملناه على العرف فالعرف إنما ينطلق على لفظ انما ينطلق لفظ المشرك فيه على من ليس له كتاب من المجوس والوثنيين من العرب فيقال له مشرك هذا وعرف القرآن وهذا الذي جاء في السنة أيضا كلاما أنه يطلق المشرك على الوثني والكتاب مع أنه عنده شرك لكن ما تجد في أدل يطلق عليه لقب الشرك يطلق عليه لقب الشرك مع أنه مشرك في الله سبحانه وتعالى وملدث فيقول عيسى هو الله يقول عيسى ولد الله وغير ذلك من الجرائم التي عنده وذلك يقول عزير ابن الله يؤلفونهم فهو مشرك لكن صار العرف يطلق المشرك على الوزني ويطلق على الكتابي ما يقال له مشرك كتابي قال له كتابي و الوثني يقال له مشرك الذي ما عنده كتاب ما انزل عليه كتاب ما عنده شيء من الكتبه السماويه المشرك يقال له مشرك هذا الوثني الذي يندد، قال له مشرك ويطلق على الكتاب غير هذا اللقب، يقال كتابي مع انه مشرك عنده شرك بالله سبحانه وتعالى، لكن العرب صار يغلب على هذا يقال الوثني الذي هو وثني مشرك وهذا قال له كتابي قال شيخ الاسلام الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب وإنما يدخلونه في الشرك المقيد صحيح الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب وإنما يدخلونه في الشرك المقيد عند التقييد قلونا أما إذا قد تكون القرآن ما يدخل فيه اهل الكتاب وأنت تلاحظ ان آيات التي سيدكرها يدكرها الكتاب ويدكر المشركين الله سبحانه وتعالى قال و حملناه على العرف و لا المشركات ان حملناه على العرف فالشرك انما ينطلق لفظ الشرك او انما ينطلق لفظ الشرك على من ليس له كتاب فالمقصود كتابيات لا تنكحهم ولا لا تنكح المشركات هذا هو العرف ولا لا تنكح المشركات اي غير الكتابيات الوثنيات لا تنكحهم فلا يذكر الكتابيات من اصلح فيه حتى نقول في ما يدخل كتابيات من اصلح لان العرف صار يطلق المشركات على الوثنية فاذا هن ما هم داخلات فيجوز نكاحهن اي الاستاذيات قال وان حملناه على العرف فالعرف انما ينطلق فيه لفظ مشرك على من ليس له كتاب من المجوس والوثنيين من العرب وقد قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين انظر للعرف والعقف يفيد المغايرة فهذا هو العرف المعلوم أن الكتاب ما يطلق عليه مشرك مع أنه مشرك، صار لفظ المشرك يطلق على الوثني وعلى المجوسي الذي ليس له كتاب وقد قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم هذه فوائد جميلة ودرر عظيمه تعلم من هنا من هذا الإمام رحمه الله وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين فلفظ الكفر يجمعهم ويخصهم ذلك التقسيم لفظ الكفر يجمعهم ويخصهم ذلك التقسيم أن المشرك يطلق عن الوثني وعن المجوس من ليس له كتاب وأن الكتابي وأن الكتاب لا يقال له مشتت، الذي له لهم كتاب لا يقال له مشتت، يقال له كتاب مع أنه مشتت، لكن من حيث العرب، ويجمعهم لفظ الكفر، يجمعهم لفظ الكفر، يجمع الوثني ويجمع الكتابي، لفظ الكفر كل من دليل تحت كفار بالله جل وعلا ومن أهل النار من مات على هذا البلاء فلفظ الكفر يجمعهم ويخصهم ذلك التقسيم. الذي أشاره ليه آنفا فإن قيل إن كان اللفظ خاصا إن قلتم لا نعتراض على الإمام يعني كأنه يأتي بهذا الإراءة عليهم فإن قيل اللفظ إن قلتم فإن قيل إن كان اللفظ خاصا كما قلتم فالعللة تجمعهم سلمنا لكم أن اللفظ خاص لا تنكح المشركات المقصود به الوثنيات غير المستابيات لكن إيش تقولوا في العلة؟ أولئك يدعون الى النار ايش في بالعلة اللي تجمعهم كلهم يدعون الى النار وثنيات وكذلك ايضا غير الوثنيات كلهم يدعون الى النار فالعلة تجمعهم ان قلتم بخصوص اللفظ فالعلة اعم تجمع الكل كلهم يدعون الى النار والله حرم من احم مبين العله انهم يدعون الى النار فكيف تجيبون عن هذا قال فإن غيل فإن, كا... فإن غيل إن كان اللفظ خاصا كما قلتم فالعله تجمعهم نعم العله تجمعهم والعله في كما تعلمون تكون اعم من المعين اعم من المعين هذا هو المعلوم من العله انها تكون اعم مما عين فالان المشركات عيننا لكن العلة جاءت عامه عامه مما عين عينته الآية فيدخل المشركات الوثنيات و يدخل الوزنيات لانهم كلهم يدعون الى النار العله عامة فيدخل ايضا نعم اعم اللفظ خاص سلمنا لكن عله عامه فيدخل غير الوزنيات ايضا ممن يدعو الى النار لا ينكح ممن يدعو الى النار لا ينكح فهذا كلام قوي ان العله تكون اعم من المعين وهو المعلوم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول أما السن فعظم فذهب بعض اهل العلم الى تحريم جميع العظام مع ان المنصوص عليه المعين هو السن ما انهر الدم فكلوا ليس السن وظهر ليس السن وظهر المنصوص عليه كما ترى هو السن في هذا الحديث لكن لما أتى بعل عامة شملت هذا المنصوص عليه وغير المنصوص عليه لأن العله عامة فعلى هذا ذهب العلم أن جميع عظام لا يجوز الذبح بها سواء كان السن هذا أو غير السن لأن النساء صلم علم بعله عامة فقال أما السن فعظم يعني معناه كل العظام لا يجوز الذبح بها سواء كانت سنن أو غير عشق أو غير سن فلا يجوز الذبح بها فالعلا من المعين المعين هو السن لكن لما قال فعظهم علمنا أنه لا يجوز الذبح بجميع العظام سواء كان من السن أو من غير أو من غير السن وهنا قالوا كذلك يقول هنا أيضا كذلك اللفظ خاص لكن العلا جاءت عامه فاذا المشركات لا يجوز نكاحهم وكذلك أيضا كل من كان يدعوين من إلى النار لا يجوز نكاحهم لأنه يدخل تحت هذه العلة العام قال فإن قيل إن كان اللفظ خاصا كما قلتم فالعلة تجمعهم وهي معنى قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار وهذا عام في الكتاب والوتن والمجوس كلهم يدعون إلى النار إذن لا يجوز نكاحهم ولا إنكاحهم لا يجوز نكاح نسائهم ولا إنكاح رجالهم وأما نكاح رجالهم فلا خلاف فيه ولكن نكاح نسائهم بالنسبة الكتابيات فالعلة تجمعهم وهي معنى قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار وهذا عام في الكتاب والوطني والمجوسي هذا لأن إرادة سيجيب عنه الإمام رحمه الله تعالى وحاصل هذا الإرادة سلمنا لكم أن اللفظ خاص أن اللفظ المشركات هذا صار بالعرف لا يطلق إلا عن وزنيات فإذا مكتابيات ما يدخل لكن أي جوابكم عن العلة؟ عن نعم ما تشمن هؤلاء وغيرهم لأن الله يقول أولئك يدعون إلى النار وهذا عام بالكتاب والوثني والمجوس قال الإمام رحمه الله قلنا لا نمنع في الشرع ان تكون العله عامه والحكم خاصا او ازيد من العله هكذا يقول رحمه الله تعالى لا نمنع في الشرع ان تكون العله عامه اولئك يدعون الى النار هذه عله عامه والحكم خاص ايش المانع من هذا اننا نقول نعم اولئك يدعون الى النار هذه عله عامه لكن حكم خاص من وثنيات حكم خاص بالوثنيات ما بغيرها فلا تدخل غير الوثنيات العلة عامه و يكون خاصا هذا لا مانع عندهم وقد يكون العكس والحكم خاصا او ازيد من العلة وقد يكون الحكم ازيد من العلة قد يكون الحكم ازيد من العلة كما في قوله عليه الصلاه والسلام ان الميت يعذب ببكاء اهله ان الميت يعذب ببكاء اهله فتعذيب الميت سبب بكاء اهله هذا العله سببه بكاء الأهل لكن أحيانا يكون الحكم ازيد من العلة فعلى هذا ذهب أهل بعض أهل العلم إلى أن الميت يعذب ببكاء أهله وغير بكاء اهله ببكاء أهله وغير بكاء أهله إذا بكوا عليه فإنه يعذب فالحكم قد يكون ازيد من العلة العلة جاءت إن الميت يعذب ببكاء بسبب بكاء أهله إن الميت يعذب ببكاء أي بسبب بكاء أهله هذه العله لكن الحكم جاء عند بعضه العند ازيد من العله ازيد من العله فان الميت قال يعذب ببكاء اهله وبغير بكاءش وبكائه ولا يقتصر الحكم على بكاء اهل اذا بكوا عليه عذب وام اذا بكى عليه غير الاهل لا يعذب اذا بكى عليه لان العله تا ان جاءت ان بكاء الاهل فقط نقول لا قد جاء الحكم ازيد من ايش من العله جاء الحكم ازيد من العله فإن هذا لا يستفاد منه أنه إذا بكى الأهل عليه يعدب هنا وإذا بكى غير الأهل عليه لا يعدل هذا غير صحيح فإن من مقاعد عندهم أن الحكم قد يكون أزين من العلة فعلى هذا المين يعدل ببكاء أهله وبغير بكاء أهله فهذا هو الذي أراده رحمه الله فنقول هنا في الآية نعم العلة عامة العلة هنا عامة لكن الحكم خاص العلة أولئك يدعون الى النار العله عامه لكن لا مانع تكون العله عامه والحكم خاص ويش المانع فيكون أولئك يدعون النار عله عامه والمقصود هنا حكم خاص هم الوثنيون هؤلاء الذين لا يجوز نكاحهم ولا انكاحهم لا يجوز نكاحهم ولا انكاحهم وان كانت العله عامه لكن الحكم خاص ولا مانع من ذلك وهذا احفظه القاعدة هناك هذه الفوائد اليسيره كما ترى التي هي قليله المبنى ولكنها كثيره المعنى فهذا كلام جميل جدا قاعده مواعدنا قالها غير ابن يعني ينقل هذا الكلام عن ابن العربي غيره تجده وقد غال في الاحكام كامل القران ابن العربي هكذا راينا يقولون وقد غال في الاحكام ابن العربي قال رحمه الله ولا نمنع في الشرع أن تكون العلة عامة والحكم خاصا أو ازيد من العلة. هكذا ينقلون هذا ويسللون بهذا الكلام. هذا بفائدة جميلة. هذا بفائدة رحمه الله جميلة. أنه قد تكون العلة عامة والحكم خاص كما في هذه الآية فلا يستدل بالعلة علينا. يقال أولئك يدعون إلى النار إذن كلهم يدخلون ولا يجوز لك أن تكذبيات ولا غيركذبيات لأنهم كلهم يدعون إلى. نقول أن العلة قد تكون عامة والحكم قد يكون إيش؟ فلكن خاصا من مانع من هذا من مانع من ذلك وإلا الأصل أن العلة تكون أعم من المعين أعم من المعين فلذلك ذهب أهل العلم جماع أهل العلم لأنه لا يجوز اللبح بجميع العظام مع ان المعين هو السن لكن لما قال فعظم أما السن فعظم عالمنا أن جميع العظام لا يجوز اللبح بها كان السنا أو غير السن وهكذا أيضا العكس وهكذا العكس الحكم خاص وقال يكون الحكم diminished قد يكون الحكم أعم من العله إن الميت يعذب بمقاء أهله فيعدى بمقاء أهله وبغير بمقاء أهله ولا يتصر بالحكم على بكاء أهل في التعذيب حتى غير بكاء أهل إذا بكوا عليه فإنه يعذب بمقائهم ان كان يرضى بذلك في حياته ويحب من انهم يبكون عليه بعده والا فلا تنزل وازره وزره اخرى ولا تكسب كل نفس الا عليها لكن بعض الناس يعلم من حاله انه يرغب بهذا ويحب هذا ولا ظاهر الحديث الاطلاق ظاهر الحديث الاطلاق ان إلا الميت يعد بوفاء اهله فعلى هذا ما ينبغي الاهل انهم ينوحون على موتاهم واما يكون بكاء عادي فهذا معلوم من لازم الموت ان نستبكي إن ان القلب لا يحزن العين تدمع بكاء حزن وفراق لا بكاء نياحة المقصود النياحه هنا اما بكاء حزن وفراق على حبيب هذا شيء طبيعي <تصفيق> قال رحمه الله قلنا لا نمنعه في الشرع أن تكون العلة عامة والحكم خاصا أو أزيد من العلة لأنها دليل ثم علل في هذا هذه الفائدة الجميلة أن العلة تكون عامة والحكم خاص أو الحكم عام والعلة خاصة العلة دون الحكم علل في هذا بقوله لأنها دليل في الشرع وامرات هي علامات فقط ما هي موجبات أن العلة لا توجب علينا كذا لا، إنما هي مجرد دليل في الشرع ومجرد أمارة وعلامة تدل على هذا الشيء أما أنها موجبة فلا قال قلنا لا نمنع بالشرع أن تكون العله عامة والحكم خاصة أو أزيد من العلة لأنها دليل في الشرع وأمارات وليست بموجبات جميل ليست العلال بموجبات لشيء وإنما هي أمارات ودلائم تدل على الأحكام ولا سيما في العلل ربما بعضها ما هو منصص عليها حتى المنصص عليها كما يقول هنا عندهم لانها دليل في الشرع وأمارة مثل هذه اولئك يدعون الى النار هذه دليل واماره عن الحكم قال لانها دليل في الشرع وامارات وليست بموجبات ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار يرجع إلى الرجال في قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك أي خير من عبد مشرك ثم قال أولئك يدعون إلى النار أي هؤلاء الرجال المشركون يدعون إلى النار فلا يتناول النساء وإنما المقصود الرجال أنه ذلك منع الله سبحانه وتعالى نكاح المسلمة من المشرك لأن الرجل كما تعلمون له سلطه على المرأة وربما يردها إلى دينه لخلاف المرأة ليست لها سلطه على الرجل ربما يسحبها إلى الخير للإسلام الاسلام لذلك وبيح المسلم أن ينكح كتابية ومنعة المسلمه أن تنكح أو أن تنكح كتابي لأن الرجل قوام على المرأة ربما يضغطها ويجعلها تكبر بالله سبحانه وتعالى وهكذا ربما ينصحها ويشدها المسلم ويوجهها إلى الخير تنجح ثامية هذه أو بيحة هذا أو منيعة هذا. فعلى هذا ولاي يدعون إلى النار. مقصود الرجال هنا. على هذا الذي الاهتمام. هي عامة حتى النساء يدعين إلى النار. عياذهم الله. النساء الكافرات ويحتمل ان يقول معنى قوله تعالى اولئك يدعون الى النار يرجع الى الرجال في قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك لا الى النساء لان المراه المسلمه لو تزوجت كافرا حكم عليها حكم, عليها حكم الزوج او حكم عليها حكم الزوج على الزوجه و منها ودعاها دعاها الى الكهر صحيح فقد بحى الله ترى بهذا الذي يريد هذا الامر لو أبيح هذا وتزوج هؤلاء الفجر من نسائنا المسلمات لكفرنا ربما كثير من المسلمات لأن الزوج له سلطة ربما يضاطها هذا فاجر يدعو الرده الردة وإلى أسباب الردة هذا التراب يدعو إلى الردة وإلى أسباب الردة قال لأن النساء لا إلى اللسان لان المراه المسلمه لو تزوجت كافرا حكم عليها حكم الزوج على الزوجه وتمكن منها ودعاها الى الكفر لا حكم ولا حكم للمراه على الزوج فلا يدخل هذا فيها صحيح ولا حكم للمراه على الزوج فلا يدخل هذا فيها فنقول لا المسلم ايضا لا يتزوج الكتابيه لانه ربما تدعو إلى النار لا ما يحكم عليه بها وإنما يحكم على المرأة لو تزوجت كائفرا حكم عليها حكم الزوج عن الزوجة وتمكن من دعاء من هذا الأمر تمكن منها ودعاه إلى الكفر لا حكم ولا حكم المرأة على الزوج فلا يدخل هذا فيها على هذا المقصود إلا من المسلمات لا يتزوجنا وأما الرجال فلهم من الزوج المكتابيات والأحسن الزوج المسلمة لأنه سيدعوها سيدعوها مثل الإسلام فوله سلطه عليها أما المرة ضعيفة لو زوجت بكافر ربما ترتد معه انتهينا من هذه البوائد الجميلة التي ذكرها عند هذه الآية وهي قوله لا تنكح المشركات حتى يؤمننا استفدنا أحكام شرعية أن قوله لا تنكح المشركات استثنى منهم كتابيات فانهن لا يدخلن اصلا في هذا اللفظ لأن هذا اللفظ المشركات صار يختص في العرف بمن على قول هذا نعم من وثنيات سنة المجوس من وثنيات من لا كتاب له وأما الكتابيات فلا وعلى القول بأنه عام فنقول فقد خصصته أي المائده المائدة ومن من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم إما أن نقول بهذا وهذا نقول المشركات هذا لفظ بغير التاميات، لأنه عربا صار يستعمل في الوثنيات أو نقول هو عام لكن خصص بنساء أهل الكتاب أو بالكتابيات فإن الله يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم أي حل لكم قال رحمه الله المساله الثانيه قوله تعالى ولو اعجبكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم هذا العبد المشرك الا تنكحوه أو لا تنكحوه ولا تغتروا بماله ولا بجماله ولا بشرفه ونسبه فما دام هو موصوم بالكفر بالله فلا تغتروا به ولو اعجبكم فإن العبد المؤمن خير لكم من هذا الفاجر الكابر ولو أعجبكم بالمال ولو أعجبكم بالجمال ولو أعجبكم بالشرف والرئاسة والمكانة والوجاهة ولو أعجبكم عرضوا عنه فلا خير لكم فيه قال المسألة الثانية قوله تعالى ولو أعجبكم قال بعضهم معناه وإن أعجبكم وإنما اوقعه في ذلك علمه بأن لو تفتقر إلى الجواب هو نسي أن علم أيضا تفتقر إلى الجزاء كلام جميل ولو أعجبكم على ما هي علي تبقى على ما هي من نقول وإن أعجبكم وإنما أوقع في هذا علمه بأن لو تفتقر إلى الجواب كذلك أيضا علم تحتاج إلى جواب إلى الجزاء تحتاج إلى جزاء لأنه هنا ما ذكر جواب ولو أعجبكم فبسرها بإن وإن أعجبكم نقول أيضا لو فسرت بإن تحتاج إلى جواب هنا تحتاج إلى جزاء لأن إن شرط وأدوات الشرط تحتاج إلى شرط وإن جزاء إلى شرط وإن مشروط فإذن هذا لدى عين هذا التفسير قال ونسك ان إن أيضا تفتقر إلى جزاء وتأويل الكلام ولا تنكح المشركات ابتداء ولو أعجبكم حسنهن كما تقول لا تكلم زيدا وإن أعجبك منطقه هذا تأويل هذه الآية وهكذا أيضا في الرجال ولو أعجبكم لا تنكح المشركين ابتداء ولو أعجبكم مالهم ولو أعجبكم جاههم ولو أعجبكم جمالهم لا تنكحهم أبدا عرضوا عن نكاحهم فلا خير لكم في انكاحهم ولا أيضا في نكاح نسائهم قال وتأويل الكلام لا تنكح المشركات ابتداء ولو أعجبكم حسنهن كما تقول لا تكلم زيدا أي ابتداء وإن أعجبك منطقه وإن أعجبك منطقه نعم ربما يعجبك تعجبك بلاغته وفصاحته فلا تكلمه أحجره معنا لا تكلمه إن عجبك منطقه فهذا ليس بنافع لك أي زيد سيد الحاصل الآية فيها التحديد من إنكاح ونكاح فيها التحديد من إنكاح ونكاح من إنكاح المشركين ومن نكاح المشركات فلا يجوز لأحد أن ينكح مشركة وأن ينكح مشركا إلا ما جاء في نساء أهل الكتاب فارخص في ذلك والأفضل غيرهن أن ينكح غيرهن الأفضل غيرهن أن ينكح غيره إلهو سبحانه وحده لا إله